Oh, I think... ஜி சும யு கிமு வாயு கரு وَيَتُبُرُ اللهُ عَلَى مَنْ شَاءَ قُلْ هُوَ الَّذِي ام حسبتم ان تدركون ما يعلم الله الذي رجع منكم ولن ما يعلم الله جذاه All right. <laughs>